وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروه ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالك اتفت حلاق الشعر ولبس التياب وما يتبع ذلك عبد الرحمن بن القاسم من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة يروي عنه مالك رحمه الله لأن هذا الإمام الجليل كان يأتي مكة معتمع ويأتي بالليل فيطوف فيسعى بقي من العمر فافر وسعى بقي إيش الحلق أو التقصير فيترك ذلك حتى يصبح سواء كان مجهد او ليس عنده من يحلق له وخاصة كما قال هنا اذا جاء ليلا فيترك ذلك الى الصباح حتى يصبح غرض مالك رحمه الله من هذا انه لا يشترط الفورية بين اركان العمرة الترتيب مطلوب وفرق بين الترتيب والفوري. أول ما على المعتمر أن يش أن يطوف. يلي ذلك السعي. فلو بدأ بالسعي عليه أن يرجع فيطوف ثم يعيد الساعي لأنه يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف إذن الترتيب مستقل. ولكن إذا طاف ثم تعب جاع جلس يستريح وأكل. ثم ذهب للسعي جاء في شدة الحر طاف في البحر فاشتد الحر ترك السعي إلى أن يبرد الوقت ثم قام وسعى كل ذلك ليست هناك فورية أي هناك تراخ بين الأركان ليس بلازم في صحة العمر أن ينتهي من آخر شوط من طوافه ويبادر إلى أول شوط في السعي لو جعل بينهما فترة راحة او لحاجة سواء دعت الحاجة ام لا الافضل المولى ولكن اذا ترعت له حاجة مثل هذا اللي جاء في الليل الطواف السعي ميسر لكن الحلاق يحتاج الى حلاق فقد لا يكون موجودا في الليل فتركه لحاجة كان يترك ذلك حتى يصبح اذا تأخير الحلق عن السعي يضر بالعمرة لا مالك يقول يروي يأتي بهذا الإمام الجليل من علماء فقهاء المدينة السبع يفعل ذلك ومثله لا يفعل هذا عبثا ولا يظن إنسان أن هذا يضر بالعمرة أو يبتلها فإذا كان كذلك إذا يجوز التراخي بين الأركان بعضها لبعض ولكن يقول مالك كان إذا أخر الحلاقة إلى الصبح لا يأتي إلى البيت يطوف تطوعا لأنه لا زال في نسك العمره وسيأتي بعد ذلك البحث هل الحلق الذي بقي هو عنوان التحلل أو هو نسك في العمره أو نسك في الحج هل الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو هو مخرج للمحرم من المحظورات التي كانت محرمة عليه هل هو مفتاح الخروج من النسق او هو نسك بالفعل يشعرنا مالك هنا بان فعل عبد الرحمن وهو عدم اتيانه بطواف نافلة قبل ان يكمل العم... العمرة بالحلاق بان ان الحلقة نسق في العمرة والعمرة ما كملت حتى الان وربما دخل البيت المسجد فأوتر ولكنه لا يطوف بالبيت لماذا؟ لأن العمره لم تكتمل بعد حتى يحلق ثم بعد ذلك يطوف ما شاء نعم وهنا قاعدة جرى الكلام عنها بالأمس مع الإخوان وهو تحية البيت الطواف وهذا يأتي يوتر ولا يطوف فما هي القضية يجب أن نفرق بين تحية البيت وتحية المسجد فهنا وفي العالم كله جميع المساجد مساجد فقط إلا في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفه فتحية الكعبة تحية البيت بمعنى الكعبة فوافك حولها وتحية المسجد كمسجد ركعتين تحية المسجد فإذا دخلت وأردت أن تحيي البيت يكون بالطواف وإذا لم تكن أن تريد أن تحيي البيت ولم تريد أن تطوف وأردت أن تجلس أد تحية المسجد كبقية المساجد ركعتين ولهذا كان عبد الرحمن يدخل يوتر ولم يطف لماذا؟ لأن عنده مانع من الطواف وهو عدم إتمام عمرته فيوتر يقدم الوتر أو مقدمات الوتر أو ماذا يصلي قبل الوتر هذا داخل فيه تحية المسجد وأيضا الذي ياتي إلى البيت ويحيي البيت بالطواف أين تحية المسجد داخلة في ذلك لأنه بعد أن يطوف بالبيت ماذا سيفعل؟ سيصلي ركعتي الطواف وهاتان الركعتان تنوب منابه تحيه المسجد لان الحديث يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى كما لو ان انسان دخل المسجد هنا او في اي مكان ووجد الامام في الجماعه يدخل معه في الجماعه بعدما يصلي الفريده يقوم يصلي تحيه المسجد لا لان الجماعة حملت عنه تحية المسجد لأنه لم يجلس حتى صلى وهذه النقطة نأخذها أيضا من فعل عبد الرحمن رحمه الله تعالى <تصفيق> فهذا اتفت إنما هو وحفاء السفر بجميعها ما يكون على الجسم من الغبار الشعر المشعف كل هذا يكون وحفاء في ذلك اليوم أي في منك ما تقدم لنا كل ذلك يكون بعد رمي الجمرة ونحر الهدي ثم يأتي بعد ذلك في الحلاق